السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في قصة الصراع عندما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض من الذين كانوا يسكنون معه على الأرض ما المجتمع الذي أسسه آدم عليه السلام الملائكة ماذا نعرف عن عالم الملائكة من هم كيف يعيشون ما أسماءهم هل هناك ملائكة طبقات وإذا كان الأمر كذلك فمن هم أشرف الملائكة وما مهمتهم الجن هذا العالم الغريب هل يأكلون كما نأكل وإن كان كذلك فماذا يأكلون أين يسكنون هل أرسل إليهم أم لا والأهم من كل هذا كيف نتقي كيد الشيطان وإذا كان كيد الشيطان ضعيفا كما أخبرنا الله تبارك وتعالى فلما نخشاه ما المعالم التي ترسيها سيرة آدم عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدين الكرام كل هذه الموضوعات وهذه المحاور ندرسها اليوم إن شاء الله رب العالمين في قصة الصراع ولكن في البداية يسعدنا أن نرحب بأستاذنا وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقا أهلا ومرحبا دكتور جمال مرحبا بك دكتور جمال وصلنا مع سيدنا آدم في سيرته وفي رحلته من السماء إلى الأرض أنه نزل إلى الأرض وقلنا أنه نزل في بلاد الهند وهناك كلام وروايات في هذه المسألة ثم انتقل إلى مكة وأسس فيها مجتمعا إسلاميا وأسس البيت الحرام السؤال الآن من الذين كانوا يسكنون الأرض في هذا الوقت وهو أب البشر وأول الخلق <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله أما بعد <تصفيق> أود أن أذكر أولا على جانب يعني مهم وهو تاريخ الأمة الواحدة تاريخ آدم عليه السلام وزوجه وبنيه وتاريخ البشرية يرتبط ارتباط نثيقا بالله الخالق لا. ويرتبط أيضا بتقدير الله عز وجل قبل الخلق حينما أمره القلم أن يكتب فكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ويرتبط ارتباطا وثيقا أيضا بالملائك لأن الملائكة لهم مهمة معينة وواجبات معينة تتصل بـ بـ بـ بالمهام العظيمة التي كلف بها آدم عليه السلام وأيضا ترتبط بالملائك الأعلى ف. وترتبط أيضا بالدين الذي من أجله أرسل الله الرسل مبشرين ومندرين وترتبط أيضا بالصراع الذي يجري بين الحق والباطل يعني إذن آدم عليه السلام حينما نزل إلى الأرض لم يكن لوحده أو هو حواء أو انقطعت علاقاته بالسماء لأدى التواصل مستمر بينه وبين ربه سبحانه وتعالى وبينه وبين الملائكة وأيضا بينه وبين الكون الذي استخلفه الله سبحانه وتعالى ليقيم حضارة إنسانية مادية على جانب كبير من الأهمية إذن التاريخ ليس تاريخ الإنسان فقط التاريخ هذا اختزال للقضية الكبرى وتاريخ الأمة المسلمة إذن مش مجرد أنه سيدنا أدم نزل وبشر على الأرض وانتهت لا من أجل هذا تهت اهتماماتنا بالملائكة وبالجن وبالشيطان الذي يترصد الإنسان والصراع بين الحق والباطل الله سبحانه وتعالى يعني خلق الملائكة من نور وربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وربع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إذا فبداية الذين كانوا يسكنون مع آدم عليه السلام في الأرض هو وحواء كان معهم الإنس والجن. الإنس والجن. نا. يعني هو طبعا لأن هو بدأ طبعا لأن هو رسول مكلم. يحمل رسالة الإسلام. نا. فالمفروض في وحي تنزل عليه. نا. جبريل هو الذي يحمل الوحي. هو أحد الملائك. فمن الملائكة جبريل. نتحدث عن الملائكة بتفصيل يا دكتور جمال لكن استأذنك إن إحنا نستبنا الكرام. ان لسه في الكنترول لي دلوقتي ان واضح ان بيجي اتصالات على مدار الحلقة كتيره احنا قلنا ان بنستقبل الاتصالات في الثلث الاخير من الحلقة يعني في الفاصل الاخير فقط احنا بس يعني نخشى ان حد من المشاهدان الكرام يتصل ونقول له لا الاتصالات في الاخر احنا مش عايزين نزعل حضراتكم فياريت نرجع الاتصالات الى الثلث الاخير من الحلقة وزي ما قلنا ده لان يعني بنفتح موضوع مهم جدا من موضوعات التاريخ المغيبة عنا واللي مش موجودة في المناهج الدراسية ولا موجودة في كتب التاريخ القديم ولذلك مهمة اوي ان ندي فرصة لأستاذنا الدكتور جمال ان هو يشرح هذه النقطة كاملة كده نبدأ نتلقى اتصالات حضراتكم فلو في اي ملحوظة اي حاجة اي مدخلة ندونها في ورقة وفي الفاصل الاخير نستقبل اتصالاتكم على الرحب والسعب أجزاكم الله خيراً. استفدنا دكتور جمال قلنا يعني ال الذين كانوا يعيشون مع رسول صلى الله عليه وسلم مع سيدنا آدم الإنس والجن نبدأ بأقصد الملائكة والجن نبدأ بالملائكة مما خلقت الملائكة وما مهمتهم يعني خلقت الملائكة من نور نعم. الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى لمهام معينة وأشرف الملائكة حملوا العرش والذين ربنا يقول سبحانه وتعالى وكمان ال الذين يطفون حول العرش دي زي ال ال ال وهم ايضا في السماوات العلى ال ال انهم من المقربين من الله سبحانه وتعالى نعم. منهم جبريل واسرافيل وميكائيل وطبعا ملك الموت منهم فتان القبر ومنهم رضوان خازن الجنة ومنهم مالك خازن النار ومنهم ملك الجبال وايضا الملائكة الموظفون او الموكلون بحفظ الانسان ان كل نفس لما عليها حافظ لأن ربنا نعم. سبحانه وتعالى لا يمكن أن يترك آدم أو أولاد آدم أو البشرية يعني نهبا للشيطان يفترسهم مثلا نعم. فربنا سبحانه وتعالى إن كل نفس لما عليها حافظ هؤلاء بعض الملائكة أستاذ أنك و... بعض التفصيلات عن هؤلاء الملائكة لأن هذا العالم هو عالم الغيب الذي يعني لا لا نراه بأعيننا ولكن يعني فُرض علينا أن نؤمن به. نعم. فنود أن نعرف بعض التفاصيل عن الملائكة. مثلا سيدنا جبريل كيف كانت هيئته وما مهمته؟ يعني هو طبعاً يعني هو ال يعني أشرف الملائكة ما قلنا حمرت العرش مم. هؤلاء الشيء الذي يلفظ النظر إنهم والذين يلفوفون بالعرش يعني لم ينسوا الإنسان لم ينسوا آدم. أو ذرية آدم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين أمن الله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم هم مشغولون حملت العرش ذو عباد يعني يفعلون ما يؤمرون لكن سبحان الله حبب إليهم أهل الصلاح والتقى بحيث إنهم يدعون للإنسان ويستغفرون له فالشيء الذي يلفظ نظر كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كمان قال قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم عبد المسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال له الملك ولك من يعني ولك في بيسر ما دعوت يعني شوف يعني إذا الإنسان مش مفلوط مش لوحده في هذا الكون نعم. ده محيط ب... وطبعًا اللي يساعد الملائكة أنها تحتفي به تطاعات لكن أهل المعاصي يقولوا سخن سخن لذلك نعوذ به هنا دي سيدنا جبريل عليه السلام يقول كما ورد في عن النبي عليه الصلاة والسلام طبعًا ربنا قال زومر هو علمه شديد القوة ذو مر ذو مرتن فاستوى وبلق ثم دنا فتدل فكان قبأ صين أو أدنى ما ورد عن سيدنا جبريل في سورة النجم لكن ليه منا بالدرجة الأولى إن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملت عرش ما بين شحمة أذني وعاتقه مسيرة سبعمائة عام لا ده يعني عشان نتصور هذا المخلوق إحنا قدرنا نقول سمعنا واعرضنه من بين شفمة أذنه و. لا عاتقه. كتفه يعني. تقريبا دا طر أبته. دا نعم 700 سنة. آه. سيدنا إدّم عليه السلام حنا قلنا 60 س في السماء. <سألن> عليه السلام. جمال فارغ. مع سنة لحاجة <تصفيق> لكن عاوز أقول لي يعني هذا هو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم. الشيء الله اللي ده بقى. يعني نظرنا لعظمة الخالق يعني إذا كان هذا أيوة. هذا كانت هذه عظمة المخلوق. أيوه. ماذا عن الخالق؟ نعم نعم. بالاضافة الى ذلك يعني الخبر اللي وارد عن سيدنا جبريل انه يبلغ الهود عن ربه رسالة الاسلام والذي الذي كان يتنزل على الملائكة يعني على على الانبياء والرسل الذي يلفت النظر سيدنا ده مالك من الملائكة الرسول عليه السلام حدث في حديث انه ممكن يبقى ادخل عليه فئة رجل زي ما قال بينما الحديث الذي رواه بحص بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله دخل علينا رجل شديد بضايد السياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه من أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يديه على ركبتيه, أسند ركبتيه وقال يا محمد اخبرنا عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد الله الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتتزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت استطعنا فقال صدقت فقال عجبنا كيف هو ويصدقه ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر وبالقدر خير وشر. فقال صدقت. فقال عجبنا كيف يسأله ويصدقه. وبعدين ما, ما ما ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك طرافا لم تكن طرافا يراك قالوا طيب مساع. قال ما المسؤول أدر عنها منها عنها من السائل ثم ثم انطلق ملية. فقال صلى الله عليه وسلم هل تدرون من هذا؟ قال قالوا لا قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم الشعور دينكم شوف الخبر ده جال يعني شوف قدرة الخالق سبحانه وتعالى ولكن هذه الصورة التي جاء فيها على هيئة رجل ليست هي الأصل في جبريل عليه السلام وكان يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل عندما أتاه في في الغار ويقول عن أجنحته وعن حجمه وكيف أنه كان يسد الأفق يعني أظن أن له هيئة أخرى هي الأصل هو الخبر الذي ورد عن سيدنا جبريل تفصيلا خاصة بهذه على هذا عن هذا الموضوع أولا وكمان لما أمر أن يقلب مدائن لوط على من فيها الذين يأتون الرجال شهوة من النساء <تصفيق> <تصفيق> يعني قال علام الشريخ هو قد ورد في شدة قوته أنه رفع مدائن قوم لوط وكنا سبعا بمن فيهن من الأمم وكانوا قريبا من أربعمائة ألف وما معهم من الدواب والحيوانات والعمارات رفعهم سيدنا جبريل على طرف جناحه لوحده على ج... طرف جناح. حتى يبلغ عنان السماء ثم قلبها فجعل عاليها سافلها فهذا هو شديد القوة هذا يعني الجانب من... من... عشان يتبين هذا خلق الله سبحانه ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا الشيء الآخر يعني الخبر الأخبار فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله. سيدنا جبريل لما بيقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تزورنا أكثر مما تزورنا فقال جبريل عليه السلام وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا لا. يعني إذن في انضباط لا. وفي الحديث أيضا أطت السماء وأنا لها انطئت ما من موضع شبر إلا وعليها ملك ساجد يسبح الله رب العالمين الله. يعني إذن الملائكة زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى لا, لا يعصون الله, الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون حتى الأخيرة بالنسبة لجبريل عليه السلام قال رب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أن جبريل له ستماء جناح كل جناح فيها قد سد الأفق يسقط من جناحه التهويل ومن الدر واليقوت ما الله به عليم وتولى يعني الأشياء المختلفة من الدر واليقود إلى غيرها يعني إذن هذا سمت جبريل عليه السلام اللي هو الوحي الذي يتنزل بالكتب على, على, على سيدنك طبعا لم يتخلف لأن سيدنا آدم نبي مكلم يعني إذن كان يتواصل مع آدم عليه السلام لأن سيدنا آدم عليه السلام أمام يعني هيئة الملائكة كذا لا يسعون إلا أن نقول سبحان الخالق سبحان الخالق نعم, نعم رب, رب هذا عن جبريل عليه السلام فماذا عن إسرافيل وما مهمته؟ يعني إسرافيل هو أيضا من حملة العرش وهو الموكل بالنفخ في الصور ل هو للقيام من القبور والحضور يوم البعث والنشور ليفوز الشكور ووو ويجاز الكافر فذلك ذنبه مغفور وسعيه مشكور ف... وهذا قد صار عمله كالهباء المظلوم يعني سرطيل عليه السلام يظل منذ خلق الخلق حتى يوم القيامة يعني دوره الوحيد أنه ينفخ في الصور حتى يقومه هيقول رب العالمين في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا م. من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم, هم قيام ينظرون فإذا نفخ فيه أخرى قيام وينظرون وشاقت الأرض بنور ربي وعود على الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهو يعني إذن فهناك نفختان يعني نفخة يصعق فيها الناس اللي هم الباقون يعني والنفخة الثانية التي يبعث فيها يعني في وارد عن البوق ده الذي ينفخ فيه قال صلى الله عليه وسلم أولا نسلم قال كيف أهنأ عشان وصاحب البوق قد التقم يا الله وأحنا جبهته ينتظر الإذن بالنفخ إذا الكلام ده من حول 14 قرن كلام محمد صلى الله عليه وسلم كيف أهناه؟ وما زال ينتظر لأن ما أمرنا إلا واحدة كلام بالبصر بالبشر البوخ ده يقولوا فيه أرواح البشر بمجرد النفخ قلت تنزل تخرج الأرواح فتدب فيها الحياة كما يدب السم في اللديق يعني إذا هذا هو مين اللي هو يعني سيد إسرافيل اللي هو, أحا... اللي هو آه... يقول رسالة السلام و... وعزاتي نقلنا عن الرب عز وجل يقول رب العالمين وعزاتي وجلالي لترجعن كل روح إلى البدن الذي كانت تعمره في الدنيا فتدخل على الأجساد في قبورها فتدب فيها كما يدب السم في اللذيغ فتحيا الأجساد وتنشق عنهم الأجداد فيخرجون عنها شراعا إلى مقام الحش، يعني إذا المسائل مضبّرة ومرتبة، لا. لا. هذا كون يتصل يعني يا ربنا سبحانه يعني كل شيء عنده بمقدار وكله عنده بتقدير سبحانه وتعالى. هذا فيما تصل. المذع ميكائيل. الميكائيل الرسول يعني سأل سيدنا جبريل يعني مالي لم أرى ميكائيل ضاحكا قط. يعني سيدنا رسول الله كان أيضا بشاهد الملائك وهذه طبعا ما, ما زغ البصر وما طاغه لقد رأى من آيات ربي الكفرة فلاحظ أن مكايل ما بتسمش أبدا فقال له جبريل إنه لم يرى مفتسما قط منذ أن خلقت النار رغم أنه, رغم أنه أصلا ملك ده أصلا من أهل الجنة لكن الذي شوف هذا الملك من حمله العرش هذا اللي له مرتبه معينه ان ربنا اسكنهم السماوات السماء العليا علشان وهم قريبون منه سبحانه وتعالى وده كفى به شرفا لهم يعني مجرد انه شاهد النار فهو لم يرى ضاحكا قد عليه السلام نعم دكتور جمال ملك الموت ورد عنه يعني يعني الناس يتناقلون اسم عزرائيل مع انه لم يذكر في القرآن الا بملك الموت لم لم يرد اسمه في في في القران الا ملك الموت يعني احنا معلوماتنا اسم آخر من اسم معلوماتنا عن الملائكة من الكتاب والسنة وما ذكر عزرائيل الا لكن الرسول في الحديث اعتقد اللي رواه حذيفه بن اليمان على ما اذكر اللي هو بيقول ان يعني الانسان يعني إذا دن الأجل نزل عليه ملائكة يعني ما هم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة حتى يكونوا على مرمى البصر الرزي للصالح فإذا دن أخرجي أياتها الروح الطيبة إلى مغفرة من الله ورضوان فتخرج بيسر وسهولة أول ما لا يتراعوها في طرفة حين وإحنطوها بحنوط الجنة وكفرها من أكفان الجنة ثم يستفتحون بها أبواب السماوات فتفتح السماوات أبوابها يحسن استقباله الآن من الصلاح لغاية ما إلى السماء التي يصل فيها اسمعوا نداء الله اكتبوا كتاب في فعليين ثم ينزل بعد ذلك لحساب, لحساب القبر لكن اللي همنا الأخبار كلها ما فيش ذكر ملك الموت إلا أنه في رؤية أنه كل يوم ملك الموت يتفحص وجود خلق أنت لسه تعالى تعال يعني ملك يعني ملك الموت شوف أتصحى ربنا طبعا ومعاه مساعدين عشان يساعدونه في مهمته هذا كل ما ذكر عن, عن, عن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ويقول سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم موته توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولهم الحق لا إله إلا هو له الحكم وأسرع الحاسبين. نعم. فيش أكثر من ذكر المناسبات لكن المهم الحفظة يتخلون بمجرد أن ملك الموت يشاهدونه. عشان جميل. كده خذ صلى الله عليه وسلم عسلاً إنه يعني لما سيدنا علي لما قالوا له حذرو إن في ناس ممكن يغتالوها لحاجة فقال نعم الحافظ الأجل الاجل إذا كان الاجل موجود ما حدش يقدر يصل اليه هناك ملكان يقال عنهما فتانا القبر من هما وماذا يفعلان في القبر استاذك ناخذ الإجابة بعد الفاصل مشايخنا الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل <تصفيق> من هما فتانا القبر من هما دكتور جمال يعني هو يعني اثنان من الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم حينما ينزل الإنسان أول منازل الآخرة يسأل يعني يقعدانه من ربك من نبيك ما دينك ماذا عملت في في كتاب الله من ما, ما من النبي الذي بعث فيكم فإذا إجابة صحية يقول يقولوا رضيت بالله ربنا واسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم وقرأت كتاب الله وعملت ما فيه فنادي منادي من السماء أفرشوه من الجن خلاص دانجا من العيل لكن الجانب الآخر الذي يقول لا أدري لا أدري ونادي منادي من السماء والكذب كذب عبدي فأفرشوه من النار فيضيق في عليه القبر حتى تختلف يبدل فتان القبور قيل أنهما منكر ونكير قيل أنهما منكر ونكير لكن يعني أنا محققتش الـ بالنسبة لأهل الأسماء نعم نعم يبقى لنا خازن النار وخازن الجنة من هما وما أسماؤهما يعني ما ربنا طبعا رب رضوان هو خازن الجنة نعم ومالك هو خازن أو مقدم الملائكة خزنت النار يعني هو هو المقدم المقدم ربنا قال عنه في كتاب الكريم لما ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك يقول ينده المشركون في النار ألف سنة يا مالك يا مالك يا مالك يرد عليهم بعد ألف سنة ليقضي علينا ربك فيقول إنكم ما كيسون كلمة نص مثل مثل ما يعني مو... أو لأمي أو... أتوكم ربنا مج... الله النص القرآني يأتي بالألف سنة في سطر واحد أو في آية واحدة. نعم هو ويسبق على فكرة هو ما مستغشوس ب بمالك دا لما دا استغسوا أهل الصلاح يا فلان أنا كنت جارك كان صديقك كان حبيبك كنت معفده أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقهم الله فأت الرد إن الله حرمهم على الكافرين فيرجع ل لمالك. خلصنا بقى من العذاب ليقضي علينا ربك فيأتي الإجابة ما. بعد ألف سنة إنكم ماكسون عشان كده في هذا دليل على أن عذاب القبر حق فتنة القبر حق عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى أهلك فرحون قال النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب لأن في ناس الآن ينكرون عزب البرزخ حساب البرزخ نعم. وينكرون عذاب القبر في هذه الآية دليل بالإضافة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن سؤال القبر حق وعذاب القبر حقه و... وفتان القبر ما هو ده معناه أنهما أسئلة في أسئلة يعني إما القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار لا. يعني في ناس لهم روضة مريانية هذا النار. عن خازن الجنة والنار فماذا عن ملك الجبال دكتور يعني الخبر اللي عن ملك الجبال يعني ورد عنه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى يعني سألته أي يوم يعني جه يوم مر عليك أشد يعني من يوم واحد لأن يوم واحد قدم المستفيون فيه سبعين شهيدا فقال لها نعم عايشة وقص قصة زهابه الطائف. إلى الطائف عشان يدعو إلى الله عز وجل والحقيقة أساءوا استقباله فقل المسلم يعني ضربوه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم كان يقع مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم يقيمونه ثم هو ده طريقة صحاب الدعوات حسب الناس والتركوا أن يقولوا هذا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم, وسلم. والمسلمون يقدمون سبعين شهيد في أحد ويمشي من مكة إلى الطائف سنع الأقدام هو و زيد بن حارثة أيامها علشان يبلغ دعوة ربنا ضحوا عشان علشان علشان الدين كان غالي عليهم يا وسأزاي شرف ها قدموا وضحوا في سبيل إقامة هذا الدين زي ما سيدنا آدم ها يقيم هذا الدين ووو يضحى وقف لما تعرض الإزاء رفع إليه السماء اللهم أنت رب المستضعفين أنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكت أمر لك, آآ آآ لك العطبة حتى ترسل إن لم يكن في آخر الدعاء إن لم يكن بك غضب علي فلا, فلا أباني فنزل جبريل عليه السلام شف ضجت السماء شوف لأنه ده من آذ لي وليا فما بالك رب صلى الله عليه وسلم فقد أزنده بالحرب هذا الحديث القدسي م. فقال جاء نزل جبريل قال له يا محمد رب العالمين يضع جبل ملك الجبال طوع أمرك ثمره بمشئه شوف الخالق عز وجل يفوض العبد محمد صلى الله عليه وسلم الله انه يتخذ القرار احنا بتقول لو احنا في عالمنا المعاصر والطغيان اللي بنشوفه حوالينا لو لاحد مننا يعني هو لا طبعا كان يقول الآن يا ملك الجبال لكن شوف سيد الخلق صاحب الخلق الرفيع ان ربنا قال له انك على خلق عظيم جاء ملك الجبال وقال له يا محمد مرني لأطبقن عليهم الأخشبين اللي هو جبلين في الأكل أنا أخلص عليهم فكان الرد من سيد خلق محمد قال الله, الله مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عصى الله أن يخرج من ظهورهم من يوحد الله رب العالمين هذا هو يعني شوف يعني إذن الكون الله سبحانه غضب من فوق سبع سماوات والملائكة غضبوا والكون كله لأن الكون كله منقاط طائع لله غضب لما نزل بسيد خلق محمد صلى عسان. الله عليه وسلم وهنا ظهر دور ملك الجبال ولكن دكتور جمال هل هناك ملائكة أخرى يعني إما الحفاظ اللي هو إن كله نفسه إلا على إن كل كله نفسه لما عليها حافظ فذل الذين يحفظون الإنسان من بين يديه وأيضاً ما يلفز من قول إن إلا لديه, لديه رقيب, رقيب, رقيب. عتيق فواحد بيدون على اليمين واحد على اليسار ودربنا سبحانه الشيء العجيب سبحانك ربي يكفي كان رب العالمين يوم القيامة يقول خلق هذا من هذه الجنة وأهل من هذه النار م. لا لكن لازم يقيم عليهم الحجة من أنفسهم والدليل على ذلك أنه يوم القيامة الموقف نفسه يبتور جمال والمحاسبة هي لون من ألوان العذاب لمن يستحقون العذاب وهي لون من ألوان التكريم لمن يستحقون التكريم نعم ولذلك لكن الإنسان قتل الإنسان ما أكثره يعني يوم القيامة ربنا يدفع معرفوه ستين سجل للعبد أمامه ويقول له يا عبدي هذه السجلات السجل السجل يقول له يا ربنا أنا مش معترف بالسجلات دي ده واحد بيكتد ما يلفظ من قول لدي رقيب نعتيج أصول من ستين السجل يقول له يا ربي لا أعترف بهذه السجلات وما العوز إيه شاهد من نفسي فربنا سبحانه وتعالى يأمر الأعضاء ويوم يحشر أعداء الله للنار النار فهم حتى إذا ما جاءوها شاهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أَوَلَا مَتِرَّةٍ وَإِلَيْتَ الرَّلَةٍ وَمَا كُنْتُمْ أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم للخسرين يا ربنا قا علم الله يسع كل شيء يقول هذا الجنة لكن أراد الله أن يقيم الحجة ما. على البشر رغم أنه سبق في علمه أن هذا النار وهذا اخترجه لكن ربنا سبحانه وتعالى يقيم الحجه سوف واقيم الوزن بالقسط ولا تغسروا الميزان فهذا يعني إذا ال ال ال ال ال الملائكة موكلون بالانسان وخاصة مثل لما يجي عند ينام مثلا وباسمك الله وضعت جنبي وبك ارفعه فامسكت نفسي فرحمها ورسلتها وبعضين حفظك وبعدين للشيطان معها يعني في ملائكة تنافح عنه نعم بقولنا نقول مجرد انه يقرأ صورة البقرة يفر الشيطان من البيت وتحل الملائكة كي كيف نتقي الشيطان وكيف نتغلب عليه حنقولها بالتفصيل ان شاء الله ولكن ننتقل الآن من عالم الملائكة الى عالم الجن او الجان آه آه هؤلاء الجن يعني لا نعرف عنهم الكثير ولكن لهم صورة يعني غريبة <تصفيق> في الأذهان يخشها كثير من الناس فمما خلقت الملائ الجن أولا يعني يقول والجن خلقناه من نار السموم وربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان من صلصال وخلق الجن من, من من ما. نار يعني فض يعني والجن يعني خلقناه من قبل من نار السموم والجن خلقناه من قبل من نار السمو من من نار إذن السمو. فالملائك فالملائكة خلقوا من نور وآدم خلق من تراب والجان خلقوا من نار, نار. من نار. نار. هؤلاء ف... يعني منهم العاصي ومنهم الصالح هم مجتمع كمجتمع الان فيهم تمام. الصالح والطالح آه. منهم الكبير والصغير الذكر والأنثى نعم و... ويطعمون ويتزوجون ويتناسلون نعم ماذا يطعمون يطعمون, يطعمون, يطعمون يقولون؟, يقولون الروث بتاع البهائم والعظم ولذلك رسول الله قال هذا طعام إخوانكم حتى في في الاستجمار يعني حش. نهى عن استخدام هنا وكمان نهى أن يبول الإنسان في الجحور لأن قال هذا سكن إخوانكم هذا فيما يتصل بالإم بال الرسول الساطع الساطع الجحور والمذابل والأماكن المهجورة والأماكن مظلمة هذه مساكنهم نعم ما قال يعني رب ربنا, ربنا سبحانه وتعالى قد وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَّا قضى ولوا الى قومهم مدين فَقَالُوا ان سمعنا قُرْآنًا عجبا يهدي الى الرُّشْدِ فامننا به وَلَنْ نشرك بِرَبِّنَا احد وان تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا يعني اذا في ناس اسلموا وفي ليله من اللواء في نفر هذه عنها من ليلة الطائف وما من أهلها وهو عائد وهو يقرأ القرآن استمع نفر من الجن إلى حديثه صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وكانت بشر رائع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤمن به الجن بل من الحديث الوالد كمان عن النبي صلى الله عليه والسلام أنه مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فوقفوا فاستمعوا لقراءته ثم اجتمع به النبي ليلة ليلة كاملة يسألوه عن أشياء أمرهم بها محمد صلى الله عليه وسلم ونهاهم الله. عنها. هل معنى هذا يا دكتور جمال إن الجن كانوا يظهرون للرسول صلى الله عليه وسلم فيراهم كما نرى بعضنا يعني لا, لا أدري يعني هو طبعا يعني هو استمع لا هو يعني يقال أنهم ما رأهم لأنهما لكن هو الثقة بهم إن سمعنا قرآن يهدي. هو هو بشكل عام الجن يروننا ونحن لا نراهم هذا أمر معروف. طيب هل هل من من هذا الأمر؟ تأتي الرهبة والخوف منهم أم أن لهم قوة خارقة يعني بعض الناس يخافون خوفا شديدا من الجان ويقولون يعني أن الجان يمكنهم أن يصيبوا الإنسان بأمراض ويصيبوا المتزوجين بربط وكذا يعني لهم يسببون آلاما في الجسد أو كذا يعني لهم الناس لها صورة مهولة وووعظيمة عنهم انت, انت, أنت الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أشار إشارة, اشارة ان تؤكد إن الجن فيهم ناس طيبين أكثر من الإنسان وأعلى من الإنسان. إحنا الطيبين الان إحنا مش خايفين منهم إحنا نتكلم عن اللي مش طيبين دكتور جمال. ولكن الرسول صلى <تصفيق> الله عليه وسلم هو يقرأ سورة الاحما... الرحمن سورة الرحمن. ويعني ويقرأ... في بأي علا يا ربكم تكذبان قال الجن كانوا أعظم ردا منكم. نعم كان يقول لا بأي شيء منها ربنا نكذب فلك الحمد نعم فتعلمناها احنا رسولاً بيعلمها لنا سمعها من الجن نعم لما ربنا فبأي ألايك ربكم يقف احنا لأتي ابن السعج يقول ها ها وعد في كل آية وقول فبأي ألايك ربكم تكذبان ما هذه طاعة بتستحذر النعمة فيهما عينان نضخ... نضاختان فيهما عينان تجريان فيهما قاصرات الطرف لم يطنصن إنس قبلهن ول... ولجان كأنهن كأنه اليق... اليقوت والمرجان يعني فوقفتهم كده لا بأي شيء منها ربنا نكذب فلك الحمد هذه نعمة من النعم العظيم لكن على الجانب هذا, و... هذا جانب الجان المؤمن لأن نحن عارفين في جان مؤمن وجان كافر وجان على أديان أخرى وكذا وهناك من يعني قيل أن هناك من البشر من يدعون الجان ويدخلونهم إلى الإسلام حتى حتى هذا العصر نعيشه حك يعني لك أن تصحيح لما أقول ولكن السؤال أنا عن هذا الجن غير المسلم و و وأنه يضر الناس ضررا شديدا مع أن الله تعالى قال عنه إن كيده كان ضعيف يعني طيب. إزاي المسألة دي يعني هل الخوف ده إحنا لدينا حق فيه ولا إن هو, إن هو, هو يخاف يعني هم فيهم قطاع مؤذي وإبليس كان من الجن ففسق عن أمن ربه وده كل يوم قاعد على العرش في المحيط يستعرض يعني يبعث من معه من أعوانه لكي يفسدوا بين الناس في الأرض ويحضون الناس على المعصية مش لأ... لأتيانهم من بين يديهم ومن خلف ومع... لو قعدنا لهم صراطق المستقيم لا جالس لا بطريق لا الإسلام وطريق الجهاد وبطريق النفق في سبيل الله و... و... و... وطريق الهجرة فيعني له يعني م... إذن هو عنصر شرير هو موجود يبعث سراياه علشان يفسدون بين الزوج وزوجه وبين الأخ وأخيه وفي نفس الوقت يعني عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا قال هذا يعني هزل هو شغال وهو منظر الى يوم القيامة no. هو ده الشريط نتقيه. الرسول عليه وسلم علمنا يعني اول اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم استعذ بالله السميع العليم اعوذ بالله أنا يعني لنجعل اخر حديثنا عن الجان كيف نتقيه حتى نتقيه سويا ويتقيه المشاهدون ولكن سؤال اخير في الجان حتى نغلق هذا الباب ابليس هو من الجن وفسق عن أمر ربي ولم يسجد لآدم عليه السلام. دوره في الحياة بقى وهو. ده مش فسق و... هو سأريه في... هو عصى أو الله. نعم. يعني ده عصى أو الله ده مجرم. لا. يعني ده ده دقاعد بطريقة الإسلام يصرف الناس عن الإسلام مش قليل بس ااا ايه... رفض السجود. نعم. ده ده مش بس كده وقاعد للناس بطريق الجهاد وقاعد للناس بطريقة الهجرة أصبحت النهاردة الناس الإسلام الحرب معلنة. والناس ااا مزاي ال ال المقال النبي وسلم فعصاه فأسلم وعصاه وهاجر وعصاه وه لا, لا فإذا هل هو يفعل كل هذا بنفسه أم أن له أباليس كثيرة لا هو له أعوان ما له أعوان لكن هو يستعرض أعمال هل يتزوجون ويتناسلون يتناسلون؟ جمال يعني ما طالما ما ماذا ما كان ربنا قال يعني إن الجن يتناسلون ويرسلون ويتزوجون ويأكلون وابليس واحد منهم طبعا ما الشر ما هدا وما المين اللي يدير الصراع م. مع أهل م. الحق هذا واضح لكن رسول الحقيقة وصية من الوصايا الجميلة قال اقرأ البقرة وقال عمران فإنهم يأتيني يوم القيامة كأنهم غاممتان أو كأنهم غايتان أو كأنه أفرقان من طير صاف ينافحان عن صاحبهم يوم القيام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل أي سحرة لأن الشيطان يستخدم في هذا لا إيه؟ لا السحر لا وفي إزاء الناس لا وفي الحسد وفي الحسد بالذات لأنه سلم قال كده العين حق أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدر ولو كان شيئا شيء يسبق القدر لكانت العين هنا فيها يحضر الشيطان عوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من, من همزه ولمزه ونفك نفسه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب نختم الحديث عن الجن بكيف نتقيه إزاي نبعد بقى كيده عننا ونستعيذ بالله منه ما شوف ربنا قال إيه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان العبد الذي يفرض الله وحده بالعبادة ويخضع حياته لمنهاج الله وشريعته لا. في العبادات والمعاملات ويقوم بواجب الدعوة إلى الله الأمر بالمعروفة منها المحنكر ويسعى لإقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم الإنسان الصالح عشان كده وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن الجابة لما كان رضيه احفظ الله يحفظك إحفظ الله تجد تجاك في ابن رجب الحنبلي هو يشرح الحديث بيقوله من حافظ الله في أوامره وفي فرائضه في أوامره ونواهيه حفظه الله في نفسه وماله وأهله وولده في حياته وبعد موته نعم. وبعد موته دي أنا شفتها يعني عند إنسان كان نزل القبر قطع على الكفن أستاذناك سأعرفها دي بعد الفاصل كيف يحفظ الله سبحانه وتعالى الإنسان من الجان من الجان حتى بعد موته ده نشوف ان شاء الله وعند موته وعند موته ده نشوف ان شاء الله بعد هذا الفاصل كيف يحفظ الله الانسان من الجان في حياته وعند موته وبعد موته هذا ما نعرفه الان الدكتور جمال اتفضل لهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم. يعني قبل ما نجيب النموذج بتاع عليه وسلم ربنا قال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشر بالجنة التي كنتم تعبدون اللحظة دي يكون الشيطان بحاول يفتن الإنسان لأنه ما يئس من الإنسان لغاية آخر لحظة من من عمره في اللحظة دي شوف ربنا سبحانه وتعالى الإنسان لا حول له ولا قوة حتى إذا بلغت الحقوب هنا تتنزل الملائكة لتحمل عبد إذا في الملائكة تنزل لحماية العبد من الشيطان <تصفيق> ومن الجان عند موته أستاذنك بس معنا يا عبد الباسط من مصر السلام عليكم وعليكم السلامة الله وبركاته أهلاً وسهلاً سهلاً سهلاً سهلاك يا دكتور عشرف ربنا تلمنا <تصفيق> ربنا. <تصفيق> للدكتور جمال الله يسلمك يا أستاذ عشرف إحنا لنا أعتاب يا دكتور عشرف اتفضل يا سهلاك دلوقتي أنت عملتوا وخصصتم تلك ساعة يا أستاذ للاتصالات ينفع تلت ساعة للاتصالات يا دكتور أشرف ينفع يا دكتور جمال تلت ساعة هو إحنا تحت أمر المشاهدين الساعة كلها ما يا أستاذ عبد الباصل ولكن ولكن هو بس الدكتور جمال زي ما قلت لحضرتك لأن هذه المعلومات التي تقال نادرة ومش موجودة في كتب التاريخ اللي إحنا بنقرأها وبنلاقها في المكتبات ومش موجودة في مناهج الدراسية فالدكتور جمال حابب إن يعني الموضوع الذي يفتح نكمله حتى نستطيع نقول كلمة كاملة والتزوير اللي فيها والتصويب اللي عليها وكذا ثم تأتي الاتصالات في الثلث الأخير من الحلقة لكن هو كان حاسس إنما الاتصال يكون من الأول بيبقى فيها ومع ذلك الدكتور جمال حي على حضرتك يعني يعني هو الفكرة إن إحنا الناس يتابعون <تصفيق> أنا تلقت اتصالات في المنزل <تصفيق> كلها تطالبنا يعني إيه الناس في الغرب ما عندهمش شي قدر شيء عن هذه المعلومات. <تصفيق> فيعني كان من ضمن الملاحظات انهم يريدون دايما يعني ايه يعني حاجة ان لازم يكتمل الموضوع علشان يقدروا يجمعوه بعد ذلك تأتي ايه المدخلات واعتقد هذا من الناحية العلمية هو افضل يعني موضوع لما نتكلم لسه لو احنا تلقينا المكالمات منذ البداية فمن اجل هذا احنا حريصين ان شاء الله ان احنا وزي ما قال الاستاذ اشرف هنستمع الاسئلة اذا ما تمكنش ان نتلقها يبقى يأتي في اللقاء اللي بعدين وهكذا بحيث ان احنا نعطي الفرصة فز... اذا كان كده يا دكتور جمال اذا كان كده الموضوع تقولونا الحلقة شوية <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> طب نقول ايه ربنا كناك اطبع يعني هو رأي جميل كويس حضرتك وكل حاجة تقولونا الحلقة شوية عشان نستمتع ب... ب... بحضرتك والدكتور اشرف ونقدر المسادين يتكلمهم ويخطوا راحتهم في الكلام, وفي الكلام والله يا ابن احنا شوف فصل ربنا سبحانه وتعالى قال يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته نحن على ابواب الاخرة بل انتظر مثل هذه الموضوعات, الموضوعات التي يعني هذا الذي نقوله لا ده مقرر مفروض مقرر دراسي لا يدرس لابناء المسلمين مكرس السيرنا، وفي العالم الغربي لا يعرف له رب ولا في حاجة اسمها ملائكه ولا دين ولا انس ولا جن فاذا القضيه دي من اخطر القضايا تزوير التاريخ وتشويه التاريخ فاحنا حريصين لكن احنا ان شاء الله زي ما قال الاستاذ اشرف احنا مستعدين يعني ان شاء الله نتعاون بقدر الاستطاعه حينما نتقدم قليلا في في في, في المسائل الاخرى صفحات اخرى ان شاء الله سنحاول ان, إن شاء الله بالنسبة ساعدتك ل... ل... للعلاج بالقرآن العلاج بالقرآن هل هو آ... آ... يعني موجود فعلا وهل آ... وكيف أعرف أن هذا الرجل يعالج بالقرآن أم لا وهل هو حرام أم حلال حاضر الزبنوف شكر الله لك معا سبب البسط دي عن العلاج بالقرآن هل في حاجة اسمه علاج بالقرآن ولا لا نفذ القرآن ما هو شفاء نعم. و... و... يعني... يعني ربنا سبحانه وتعالى فيه شفاء لكن يعني لابد عشان علاج المرض يعني لازم قد تكون فيه أسباب عضوية وفيه أسباب روحية وده الفرق بيننا وبين الغرب الغرب لما بيعالج الإنسان بتعطي الأمراض النفسية بيعالجه على أنه مادة جسد وخلاص إحنا عندنا جانب الجانب المادي والجانب الروحي فهنا ربنا سبحانه وتعالى قال للشاهد إذا كان عنده فيه ما يسمى بالمس ربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فممكن أحد يرقيه الرقية المأسورة ومع الرسول رسول الله يعني من مراتب الناس الذين لا يسترقون ولا يتطيرون لكن لما نشوف حالة زي دي ممكن في ناس بيقرؤون آيات من القرآن الكريم لكن هذا في حد طبعا في حد ذاته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل اللي رأيته وخاش عن طب أستاذناك نكمل الحديث عن العلاج بالقرآن ولكن معنا أم عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم, عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا أهلا <تصفيق> أسفر الشيخ بس أنا أستغذنك يا أم عبد الرحمن توطي التلفزيون خالص ويعني نتواصل معاكي من خلال التلفون نزيلة بس للشيخ يعني الإنسان الذي يسيه مرض الوسواس يسمع القرآن الوسواس من الشيطان ما حكم هذا بس المرض إيه أعراضه؟ يعني, يعني حاجة بتقولي إنه عنده وسواس إيه الأعراض اللي بيحس بيها يعني أما بيسمع القرآن إيه اللي بيحصل له يعني يقول له وسواس من الشيطان ولا من الجن أو شيء يعني يعني ايه بيجيله وسواس من الجن عشان نفهم ما ادري يعني ويتذكر وش شكله يخاف والشكل يعني يشعر ان هو خايف ومتضايق اما يقرأ قران لا عادي عنده يقولون يعني الجن ما يدارى القران والشيطان ما يضر القران ما صفهم يعني يا ذكر الشيخ وضحها هو سؤال واضح حق فهم السؤال تقول <تصفيق> قال <دكتورجال؟ تصفيق> احنا مش فاهمين السؤال يا ام عبد الرحمن فهمينا حضرتك عاوزه ايه زين يعني ما سبب الخوف من الوسواس ما سبب يعني ما سبب الخوف من الوسواس إيه ما هو ربع يعني الإنسان عشان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا انه يعني هو تعرض لموقف لكن لما نزلت قل هو لاحظ المعوذتين ترك ما مع... ما دام كانوا سلم دايما يجي حينما ينام ينفخ في في في كل شيء ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين ويمسح بها جسده No. ثلاث مرات ده بالاضافة انه يتوضأ ويستقبل القبلة ويذكر الله عز وجل وصورة البقرة فده يحميه لكن في حاجة اسمها الوسواس القهري الوسواس القهري ده اعتقد انه ليه سبب عضوي مش بس سبب لكن السؤال. عضوي او نفسي يا دكتور جمال؟ ما هو ما هو يعني طبعا اظنه مرض نفسي الوسواس القهري مرض نفسي ولكن شهدت بعض الدكاترة يقولون انه يبقى فيه نقص أنزيم معين في المخ م. يعني إذا في سبب عضو أيضا no, no. فلذلك لو أقول هنا حتى علشان لا تفرع من الحديث هل القرآن هنا بس علشان لأن الناس في دجاجلة الدجل كثر no. والناس يستغلون ضعف الناس وكمان في ناس عندهم سلوكياتهم منحرفة فأحيانا يدفع إليهم بالنساء بيرتكبوا من الجرائم شيء كثير، فلذلك يجب أن هذه مسألة إذا كان حد من الصالحين في حضور ولي أمر الست اللي محس بيقرأ محس عليها ممكن يعني يقرأ لكن لن تنتفع لن ينتفع من يقرأ عليه قد ينتفع لحظة يفر الشيطان يفر الوسواس لكن لازم هو نفسه يكون إذن عبادة أن يكون عبدا ربانيا طائع لله جزاك الله خيرا أستأذنك بس معنا اتصال كمان معنا مدام عبيد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومصلك عندي المشاركة اتفضلي يا فهمت من خلال العرض الرائع للدكتور جمال لقصة سيدنا آدم في الحلقات الماضية أحب أوضح أن استفدت مجموعة من الدروس منها إن الاستخلاف لبني آدم تكليف وليس تشريف بمعنى إن الاستخلاف لابد لي من مؤهلات منها توحيد الله وتحصيل للوم ومجاهدة النفس والحذر من إبليل والدعوة إلى الله ومن الدروس أيضا التوبة فقد كتب الله على آدم المعصية حتى يعلمه التوبة والرجوع إلى ربه ودرس آخر وهو كيف نستقبل نحن البشر العاصي منا أو المخطئ في حقنا؟ فالعاصي هنعلمه شروط التوبة والمخطئ في حق البشر نعلمه كيف يرد الحقوق أصحابها ونعلم أصحاب الحقوق كيفية التراحم والتغافر بينهم ودليل ذلك قوله تعالى: عودوا من الشيطان العجيب فتلقى آدم من ربّه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ودرس آخر نلاحظه من خلال نزول آدم إلى الأرض. فحينما كان طائعا لله كان مكانه الجنة وهي مسوى لكل طائع وحين عصى ربه أنزله لموت يليق في المعصية فالجنة لا مكان فيها للعصيان. وجزاكم الله خيرا وجزاكم الله خيرا وشكر الله لك وإن شاء الله لنا حديث مفصل عن الدروس المستفادة من سيرة آدم عليه السلام شكر الله لكم بس ما شاء الله شيء جميلا لوحد إحنا سعداء ان احنا يعني هازم الرحمة الله عز وجل يعني أن ربنا يهيئ ملأ التقط ويفهم ويفقه No. و ويعلمنا أيضا أشياء ما شاء أكبر الله أشياء جميلة أه ربنا نتقبل, نتقبل. حكت بتكلم عن سلوكيات الدجالين وأنهم يستغلون هذا المثل نعم, نعم يعني هو شاع الآن المرض شاع يعني المرض هذا الوسواس القهري شاع والآن المشكلة أن في دجاجل الآن يعني يستغلون هذا الموقف وكثير من الناس يعني بيترتب عليه مفاسد أخلاقية كبيرة فلذلك يجب أن الإنسان ينتقي يعني يروح لكن هو أقصى ما يعمل إيه هو يقرأ القرآن عليه no. ممكن القرآن بمجرد لأن الشيطان كما قال صلى الله عليه وسلم قال لواحد كان بيسكن البادية طالما أنت في البادية وبين غايمك فإذا جاء وقت الأذان أذن no. لأنه ما يسمع الأذان يعني جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة no. وفي حديث آخر يفر الشيطان عند الأذان نعم. ويكون له ضراط نعم. فإذا سوى سو بالصلاة برضو حصل نفس الشيء حتى إذا قيمة الصلاة ييجي وسوس للإنسان إذن هو والأذان والإقامة والصلاة تنفر الشيطان وتبعده وكل ما نفعله تقربا لله سبحانه وتعالى يبعدنا عن الشيطان ويبعده عنا أستاذنك معنا رضا من مصر نستقبله ونكمل معنا رضا السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرت الدكتور جمال اهلا بيك اهلا بيك يا حبيب جمال اشرف اهلا وسهلا اهلا بيك والله انا كنت عايز يسأل بالنسبة لل... للشيطان نعم مروج زمالي في دور العبادة وفي وقت الصيام او اداء فريضة من فراز بالسئل سيطرت على الفرد اثناء فريضة اداء الفريضة فريضة بورتكم الصلاة الزكا كذا يعمل في الفرق انما ان ان ربنا سبحانه وتعالى جعل له قوة متمكنة إلا في عادة ليلة من الناس فإزاي الواحد يهرب من وسوسة وبيجي في معظم أوقات الصلاة هو الواحد خاشع وبيصلي بخشوع لأنه بيأخذ فيتك الثانية في صرف بعيدة خالص يمكن يفقد منها تركيز معظم خشوع في الصلاة الحاجات دي فهذه صلوات الخمسة صلوات الخمسة وختم الصلاة بالاستغفارات ورث كل صلاة ممكن تجنب الواحد وسوسط الشيطان وهمزاته ومساته وغمزه وهمسه ولمسه وغمزه وهمسه الأشياء حاضر جزاكم الله خيرا أصدر رضا شكر الله لك إن شاء الله تسمع الإجابة نازلنا مع سؤال العلاج بالقرآن وإن حضرتك قلت أن ممكن يعني يصرفه في وقت ولكن لابد للمعالج نفسه أن يقرأ القرآن آه آه آه هو يعني ممكن أنا لاحظت المسألة عودة يعني تفصيل قليل أصلا الله عز وجل الوقت يتفق لكن هو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيها منها أن الشيطان جالس على عجز الإنسان له خرطوم يحركه بين الصدر والقلب لا يخلص إلا بذكر الله الله ما شو ما تبعنا الذكر وأهمية الذكر فهو الحديث إذا نودي للصلاة أذبر الشيطان وله ذرات حتى لا يسمع التأذين فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أذبر حتى إذا قضية أقبل حتى يخطر بين المرء نفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا ل لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدرك كم صلى يفضل كل المشاكل تظهر ده كلام من ع الصلاة والسلام وقال أيضا إن الشيطان قعد لابن آدى بأطرقه قعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر إلى آخر الحديث مم. مم. فتز... تسلم وتذر دينك. إلا حاجة بتقولي النواء يأتي للإنسان وقت الصلاة طب إذا كان إحنا من الصلاة تنفر وتبعده فإذا كان يأتينا وقت الصلاة فكيف؟ يعني نصرفه وعنا أستذلك نأخذ الإجابة على وكذلك نفصل آيات ولتستذين سبيل المجرمين نعم أستذلك نأخذ الإجابة بعد ذا <تصفيق> حاضر هذا حاجة حجبها براحتك خاصة اسمعنا كريم من مصر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام <تصفيق> ورحمة الله وبركاته عندي سؤال اتفضل يا كريم هاي الشجرة اللي أكل منها يا آدم هاي شجرة التفاح ولا لأ وليه, وليه سيدنا آدم سرع خنام إبليل حاضر يا كريم كريم نعم انت حامل هام التفاح لي انت بتحب تأكل تفاح؟ <تصفيق> او انت في السنة كام يا كريم؟ في السنة ثانية ثانية ثانوي ولا اعدادي ولا ابتدائي؟ ثانية ثالث ثانية ثالث <تصفيق> <تكتور> واضح يبقى أنت الثانية يا جامعة شكرا يا كريم وحتسمح الإجابة إن شاء الله دكتور جامع طيب خلينا برضو في الموضوع بتاعنا حكي تتفكي تفصيل أكثر آه. هو رسول الله يعني قال صلى الله الشيطان وسلم إن الشيطان يأتي أحد أحدكم فيقول من خلق السماء فيقول الله سبحانه وتعالى فيقول من خلق الأرض فيقول الله سبحانه وتعالى فيقول من خلق الله فإذا أحس أحدكم بشيء من هذا فليقول آمنت بالله ورسوله يعني إذا شوف وصل الأمر.تخيلت إنك حد حيشككك باء ولا دماغك برد كده ناس ربنا عافينا دي ما لهذا الذي فهم وسلم العين حق ويحضر بها الشيطان وحسن ابن حتى هو شوف يعني سبحان الله ال ال الأمر الحديث إن الملائكة تحدث. في في في في في الغمام بالأمر يكونوا في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذان كامل كما نقولها فيريدو فيزيدون فيزيدون معهم الكلمة كيف نتقي الشيطان؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان وضع خطمه على قلب ابن آدم فإن ذكر الله خنس وإن نسي التقم قلبه فذلك الوسواس الخناس وده ده ده إجابة على سؤال ليس كذلك إن, إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم آه. فتضيق عليه بالإقلال من الطعام آه. لحاجة الأخرى والشيطان يفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة وقال يقول سبحانه وتعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعز بالله إنه هو السميع العليم وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونمزه ونفخه ونفسه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أنه وقتنا خلص دكتور جمال هو تقريبا سؤال أم عبد الرحمن كان كلمة عنه وسواس و ومدام عبير كانت مداخلة يعني فكرتنا ببعض الدروس المستفادة شكر الله لها وإن شاء الله طبعا حنعرج على هذا الكلام ونتكلم فيه في تفصيلات المرة أستاذ رضا كان بيسأل على موضوع الفروض والوسوسة وحاج جاوبته يبقى سؤال كريم اللي بيحب التفاح بيقول إن هل الشجرة اللي أكل منها سيدنا آدم كان شجرة التفاح ولا لا وليه سيدنا آدم سمع كلام إبليس لا أهولا طبعا الكلام الشجرة التفاح دي بقى من خيال الذين يعني يقولون هذا الخاصة هو ربنا قال له دي تمثل حتى الحرام يعني يعني هذا فكل منها حيث شئتما ولا تقرب أطلع. هذه الشجرة فتكون من الظالمين يعني قال لهم هذه الشجرة دكنا عن الحلال والحرام فشجرة لكن حد يقدر يقول شجر التفاح أو لي شيء آخر هو طبعا كلام في كلام تأليف التفاح وتقول توت وتقول الكروم والعنب آه لا لا ما ما في كل هذا لا يصح كل هذا آه. يعني لم يرد حديث واضح لكن هو شجرة. ووكان هناك هدف أو أو يعني فائدة من ذكرها لذكراه الله سبحانه. آه لكن هو شيء يأكل فأكل نا منها فأشقت طلع شيء حرام. خلي فهم حياله. أما الحجة السؤال الثاني إيه كان لماذا سمع سيدنا آدم كلام إبليس؟ ما احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فناسيا ولم وربنا سبحانه وقال هو لما ربنا بيعاتبه يا آدم ليه انت أكلت من الشجر دي مش أنا بحث لك. الكسو كان ليه فيها ذا مندوحا لماذا تعرج على الحرام قال له يا ربي انا اخطأت فيعني في ايه ما كنتش احات اتصور ان احد يحلف بك كذبا نعم. لما قال وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين فعشان كده لما ده أخ... نسيان وليس تعمد ان يعصي الله سبحانه وتعالى جزاكم الله ولم يكن يتصور ان, إن لانه, لأنه اقسم بالله نعم. فظن ابليس ان في حديث انه من يخدعنا بال... بالاسلامنا يخدع بس نعم. مع الفارق ان سيدنا ادم اللهم ربنا يعني سبحانه وتعالى يعني إيه؟ لكن هو هو رفع المجرم أقسم بالله جزاك لا. الله خير مستر جمال لا. وفي نهاية الحلقة يعني لا يسعنا إلا أن نتقدم لك بالشكر الجزيل ونسأ الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الكلمات شاهدا لك يوم القيامة ولا. لا شاهدا عليك الله ممن نحن جميعا والمشاهدين آه. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام شكر الله لكم حسن المتابعة والمشاهدة وإلى أن نلتقي في قصة أخرى من قصص الصراع وحديث عن الدروس المستفادة والمعالم التي ترسيها سيرة آدم عليه السلام في حياة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإلى هذا الحين لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته